بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأبي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في حكم في حكم حمل المصحف بواسطة أو حائل بسم الله الرحيم بواسطة يعني بحمله مثلا أو حائل حاجز مثل قماش أو قفاز نعم als het وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف عند الشافية نعم وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم نعم ومثل ما سبق لكم أنه يجوز مثلا مصحف لمحدث الحدث الأصغر نعم خص في حكم كتابة المحدث المصحف نعم إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه الصحيح جوازه والثاني تحريمه والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب نعم. نعم الجنب ما يجوز لها يكتب بالآيات والمحدث هذا صار ما فيه بس يقرأ يكتب نعم والله أعلم بسم الله عليه وسلم وبسم وسلم